فإن حجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبع وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين اسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاء والله بصير بالعباد